نفاء الله غير مشركين به نفاء الله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ومن يشرك بالله فكأنما غض من السماء فتخفظه الطير أو تهوي به الريح في مكان سقيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجر مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق لكم فيها منافع ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ولكل أمة الله فإلهكم إله واحد فله أسلموا فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المتقين وبشر المتقين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين إلى نكر الله وجلت قلوبهم والبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عليها إذاَا وَجََسْ جُنوبُهافَقُل مِنهَا وَأَطِمُ القانعَمطَو فَإذا وَجَبَتْ جُلوههافَكُِهَا وَأَطوم القانانعَمطَو كذَلِكَ سَخخَرناهكُم لا عَكُمْ تَشقُون فَتَشْفَى لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى من كَذَالِكَ سَخَّرَهَا لكم, لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الذين آمنوا لا يحب كل خوانك فوا إن الله لا يحب كل خوانك فوا